طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي و والسلام على رسول الله وعلى على آله و تسليما كثيرة كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا ما علمتنا و زدنا اللهم يشرح لي صدري و يستل لي أمري. وحل العقدة من السنف طيب الظاهر إلى الآن ما معنا ولا واحد في المتاظرة من السباب لكن ما تسكت أنا أقرأ و ولكن تستمعون بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى طيب اليوم عندنا باب يسمى باب حد القذف باب حد القذف يقول حد القذف هو الرمي بزنا أو رضا يعني يقول يقول لواحد يا زاني يا لوفي طيب يقول إذا قذف المكلف المكلف البالغ العاقل. المكلف البالغ العاقل. المختار المختار عشان يخرج المكره المكره ما يدخل في قضية القدس لو واحد وضع مسدس على رأس واحد يقول له أقضي في كلام قل له يا, يا روثي ما يعتبر هذا ما يعتبر قذف طيب يكون مختار ولو أخرس بإشارة الأخرس عندنا أكثر من أمره في الاسقل الإسلامي مقبول يعني يعني إشارته إنه في القذف إذا عمل عمل مثلا بيده أو بكذا يعني حركة معروفة في العرف إن القدس يعتبر هذا القدس منه ويجدد على ذلك ثمانية جلد طيب ولو أخرص بإشارة محصنا من هو المحصن الآن في حد القدس سنقول عليه بعد شوية ولو مجبوغا يعني حتى لو كان القدس المجبوغ المجبوغ مقطوع الذكر، كيف أقول لي مقطوع الذكر يا زاني يا لوفي خلاص يعتبر قدس أو ذات محرم أو سبعة بس للمثال أخته أو أمه هذه خفف الحكم لا نفسه او الرفقاء، الرفقاء مسدودة الفرج. كيف أقول للمسدودة الفرج يا زانية يا رقية؟ ما يمكن هذه الإنسانة يعني عندها مشكلة. مع ذلك يعتبر هذا تعديل للإنسان في النفس، تعديل للإنسان في النفس. جلد قادس ثمانين جلدة إن كان القادس حراً معناته إن كان القادس حراً وجاء وقادس إنسان. هنجد ثمانين جلدة لقولي فعالة والذين يرهون المحصنات ثم لم يأتوا لأربعة شهداء فنجد أهم ثمانين جلدة طيب هذا إذا كان القاضي حر وإذا كان القاضي عبدا وإن كان القاضي عبدا أو أمثا ولو عتق أقبى قدسر جلد أربعين جلدة جميل جدا يعني لو أنا هذا العبد قدس حر وقال له يا ذاني يا نوطي الزائم العديد على نصف الأحراف يجدد من نصف الثمانين في الأربعين. طيب لو قدف الآن وقال يا زاني يا روته هو عبد وبعدين نعطف بعد ساعة ناقض بحكام الألقاء ولا حكام الأحراف ناقض بحكام الألقاء لأن الأول ما قدف كان عبد فيجدد في هذه الحالة يجدد كم؟ 40 جلده قدف جلد 40 جلده كما افضل في الجنه فقدنا في ذهن الالعاب على نصف من الحرف والقالب المعتق بعضه يجلب حسابي طيب متاكد هذا يقول وقد صغير المحصل ها عباره العام كلمه كذا وقد طبعا دائما بنستفي عباره معينه وقد صغير المحصل ولو انه القل العب القل بمعنى العب وقدش غير المحصن ولو قنه ليش تقول أن غير المحصن القن لأنه غير المحصن وعليكم السلام يا شيخ عبد الرحمن ممتاز أنا دوبي بدأت الآن في حد القرس هي ثلاثة أصفر فقط لا غير ممكن تراجع التسجيل فيها إن شاء الله تعالى معليش لا باسط طويل, طويل عمر حتى أنا والله تعدني معلق ودوب الشغل معاي لكن الحمد لله أنه عمل معنا عشان نختم المحاوضة هذه بأمر الله تعالى طيب قد غير المحصل. عندنا الآن حجنة الإخصان في الحر عقد. الإخصان في في في اللي لابد أن يكون الم حر. معناته أنا لو قدرت حر عيا ثمانين جلدة. طب لو قدرت البيعتها هيشتري في السوق هنا. لو قدرت البيع. يقول وقد غير المحصل ولو قلناهم اليوم سابتين معناته غير محصل عندنا. السيل أي ما هو العبد يجب التعذير على القاضي ردعا عن أعراض المعصومين. معناته إنه أنا لو قد أن أحرح، هيجذو لي جلدة. ثم لو قد أن أرت، هيجذو لي عشرة جلدة. تعجب أن عند الحنابلة من الجلدة إلى عشر جلدات ليه؟ للي محمد قال عبدنا إذا واحد يقول لي يا زاني يا روث، يا زاني يا روث، هذا كلام كبير بالنسبة للعبد. أن هذا إيش؟ حدث فيه يعني تعيب لشخص في هذا الموضوع. طيب يقول بعد كده وهو يحدق، قد حق حقل للمقدوس. ما معن حقل للمقدوس؟ يعني راجع له. سيسقط بعصله ولا يقام إلا بطلبه معناته هذا الحق حق للمقلوف يعني أنا لو كنت قاضي وشفت واحد يقول لي واحد يا زاني يا لوبي ما تدخلت يا قاضي لين يجي هذا المقلوف ويرسع قضية عندي يقول فرار قدسني وباق أن تطيم عليه أن الحج الشرعي هو ثمانيه جدا وعليكم مستلام رحمة الله برخات الشيك فراج أهلا وسهلا بك يا سكرين برضو أقول لك زي ما قلت لكم اه حييت واسخ خالد الشهري مكتوب قدامي في الراجل السبيعي وتحت مكتوب خالد الشهري اا ما انا عارف يعني انت الاثنين ولا الشرقيه مكتوب في مكتوب تحت خالد الشهري ها ممتاز ممتاز اللي معنا الان معنا الشيخ خالد الشهري ها خالد الشهري أنت يا طويل العمر الله يشد أيامك أنت كنت معي في فصر الفتيفي؟ مضموط هذا دق... سلام عليك يا خالد هذا الشيخ خالد ما شاء الله أخذ معاني في فصر الفتيفي وخفر عالمية من ميام إذا ما تخارطي الذاتر أني خفر عالمية الدرجة في فصر عقوبات ما شاء الله الله يشد أيامك يا شيخ خالد ممتاز الآن يا قلبي أنت إذا استطعت المحاضرات هذه أنك تسجلها هذه اللي كنت أتكلم عن كل وقت عليها إذا استطعت تسجلها حكي تفخر هذا وتلزمنها للشباب ممتاز ما تلزمنها من حجارات حكي تفخر صريفي لازم تفخر تفخر بعياك في المعلومة كذا شوي الله يجزي أيامك شهارك خلاص تمام إذا استطعت يا فاضل في هذا ممتاز جدا جدا يعني في إحنا هنستفيد الشباب هنستفيد الله يرفع جدرة يا فاضل الله يرفع جدرة يا خديجة خلاص تمام طيب نأتي الآن المحسن المحسن في حد القلب من هو أنا تكرر لكم المحسن الآن في حد الزنا المحصن في حد الغض يقول هو الحرب زي زيكم هذا المحصن اللي هو لو قدرت نار لنجد جلدة الحرم زي زيكم المسلم يعني أنا لو قدرت ما ما أجد ثمانية جلدة المسلم يعني لو كافر ما أجد ثمانية إذا نكون مسلم العاقل لو مجنون ما أجد ثمانية العفيف من هو العفيف قال العزيف عن الزنا أنا أفضل للقناة لما شاء الله تبارك الله لنبرو لي لأن نحن إن شاء الله تعالى عدول هذه يا ربي, في ربي هذا ظاهر الله تعالى الصراير ولو سائل حتى لو كنت عاجز في واحد من الناس كان يزني وبعد ذلك سار عن, عن الزنا ممتاز جدا في هذه الحالة ما يجوز لنا أن نقول فات إلا كنت زنيا زاني ما يخصيك ما أصلح هذا الملتزم المقصود بكلمة المتزم المتزم أحكام السماء، لكن الشيخ الفوزاني يقول هذا كلمة غير وجهها، الذي ما فعلًا أنا ما أعتبر المتزم أحكام السماء، الوجود المخلاني حد القصد إيش عنده والله ما أعرف، حتى ما شوف تعليقات المشايخ عند اليهود والنصارى لأن أعرف كلمة المتزم لما ذكر عليه الفقه الإسلامي يعني المتزم الأحكام السماء، أنا عندي خلاص المسلم في النهاية، المتزم هو مسلم قال عليه أول، فكأنه عادة اعتراض الذي يجامع مثله يجامع مثله. قال ابن عشر سنوات وابن تفع سنين مبتال جدا معناته لو صرفتني ولد عمره عشرة سنوات وابتاله يا زاني يا لوطي في هذه الحالة الطفل هذا ممكن انه, إنه يختفض بحقه لا يصير بالب وبعد ما يصير بالك يطالب حتى القبض لأن الحد ما يطالب إلا بعد الملوب وكذلك ابنت تفع سنوات قبل كنت هذا النبي سيصير بكل مره أولادك بالصلاة لسبب وضربوهم عليها لعشر وزرقوا بينهم في المضاجع عجيب يعني لو عندي ولدي بنتي الآن أعمارهم عشر سنوات وكان عندي قرصة فقط لهم لأولاد والبنات فيها ما مرطينه بطانية واحدة لا لازم حطي ذات فراش وذات فراش أبعدهم عن بعض في الوحشة بطانية نستفل أو في قرص هذا ما نفرق قرصة في المضاجع ليه؟ لأن الطفل في هذا السن يتحرك في الشهوة ومعناته أصبح في هذا السن يفهم معنى طبيعة الشهوة والكذب والجنس إلى عثمين ولذلك يعتبر أن الولد أبو عشر سنوات في حكم كأنه أن القادش في حقه لائف والبن تتع ثنوات معظم البنات الإشتراع تبع تنظام الشافعي أن البن تتع ثنوات تبلغ فإن في حكم المرأة ولا يشترط بلوغه لا يشترط بلوغ مين أختموا لا يشترط بلوغ القاضي ما نحتاج أن نكون في هذه الحالة الخالفة، ما نحتاج كون بالغ، والثاني ربع عشر سنوات من عشر سنوات يستني إلى حد بلوكه هو مع بقضية القذف هذا تأصيل أو شيء يعني يعني نضعه لقضية القذف، طيب بس هذا كمان، عندي في القذف كمان صريح القدس وقنايته وأخذت فيه بحاجة شوفوا صريح القدس يقول يا زاني يا لوسي تفيد هذا الحد دقاء قدمات كبيرة حاجة تشاريح لا يحتاجه كل هذا تعتبر مصريح القدس هذا مصريح القدس صريح القدس يا شباب يا زاني يا لوسي ما يقبل التأوين عند القاضي يعني لو راح للقاضي وبان لمرأة يا زانية فراحت عند القاضي تشتكي فنادار القاضي قلت له تعال قال الله يا شيخ ما أقصد يا زاني يعني يا زاني يا مع زوجتي ما يقبل القلب هذا الغابي كمة الزنة معناته عزلة فعل الحرام ما يقبل التأوين الزنة طيب إذن هذا فيها جلد 8 جلدة على طول من غير أي تأويلات فتعالوا لي تعالوا لي للكناية القدس شوفوا كناية أشكال فيها قال أما كناية القدس قال كمة كبيرة محذر رفولة هل شايفينها يا فاجرة يا خبيتة فضحتي زوجك نكستي رأسه جعلت له قرونة اللقضي عليها أولادا من غيره أفسدت فراشه إذا أخذني من الكلمات هذه هذه الكلمات قابلة للتأويل مثلا شوفوا الكلمة الأولى شايفين الكلمة الأولى الخطيرة لمن قادر أن تنطبها هذه فهذه الكلمة تقرأت الشارع كثير هذه الكلمة أصل المصدر حدها ثباتي قار حابا لو رجحتونا الآن في اللغة العربية معناته سعل الجمل يعني يعني نقول كح الجمل مثلا كح الجمل مثلا فقال جمل إذا كحي بررر يقولون تحيب الجمل فأصبحت الباغية تكح عشان يتفت إليها الناس ويعطون أنها باغية يا رطيف يا رب يعني ما هذا السعر جامل فلو فلوح ذا الوحدة هذه سلمة في الشارع فلما سألوا الناس فلما سألوا الناس فلما سألوا الناس ما سألت أنها قدر قال لا يشوف شيخ والله ما قصدت بها القدر لا قصدت بها يعني تعبت او كحت تحبيت آتيها بلغة عربية ها السلام يقبل التأويل الكلام يقبل التأويل ففي هذه الحالة الشيخ ممكن نعزره بعشر رجلدات لذلك الشيخ يقول في كلام الحجاوي بعد في أو او ثلاثة يقول انفسره بغير القذر في قبل انفسره بغير القذر قبل وعزر وما السلام اهتمل قال والله أنت فعلي، والله ك كلمة طاحبة في في اللغة العربية عندنا تأتي بمعنى يعني فرحة. ما يقصد لي ما يقصد كلام غير يعني ها. لكن مع ذلك عشان الكلمة دي فيها عندنا أيوة برضو عشان خاطف عزب عشرة جلدات يعني جلد العزب عشرة 80 جلدات كبار في كل ما يأخذ ثمانين جلد زي صديح بس. الآن حقت الحد آخر فطري قال قذف نبيا كفر وقتل ولو كاب أو كان كأشرم كأشرم من خذف نبيا؟ حذل لسبوب الأذيع ورسول يرائي في ربي ايوه لو كان مسلم يدثور على قوتين يدل على فساد عقيدته ويقتل أي أيوة شيخ خالد التعذير عند الحنابلة من جلدة إلى عشر جلدات أكثر شيء عند مسلفة مواضع جار فيها التعذير لو قت الله تعالى وضربت عليهم عليها بس الحكم العام عندهم إنها مجلدة إلى كم؟ إلى عشرة جلدات. فقط هذا أكثر شيء يستدل على أنك بحديث صحيح البخاري. إنه ما ما يدل الواحد يدل فقط عشرة جلدات إلا في حد الحدود الخدود، إلا في حد الحدود خدود إلا. طيب. الآن نجعل نقول من قذف نبياً يعني للوحد سرد نبي أو رسول كفر إذا كان مسلم وقتل حتى لو تاب، قال حتى ولو تاب أو كان كاسراً فاسراً. يعني لو واحد دلمارك يا ربي سبّى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم على مذهب الحنابلة يقتل. طبعا المسألة فيها طولان ذكر الشيخ القرزان في الملخص الفرقين لم تكن قلطان ذكرها في الملخص الفرقين يعني شيء فهم كده وكده, وكده لكن على مذهب الحنابلة الآن يقتل على طول في هذا الموضوع حتى ولو تاب ليش؟ لعبا تقرى النبي عليه الصلاة والسلام والأمبياء والرسل. فإذا أصر الزفد والشكل إلى حد الأمياء وتصل معناته أنت جاوزت إلى, ايش؟ الى اي اي اي اي اي حد, يعني حد صعب شمية مثل يسب الله سبحانه وتعالى هذا يكتل على طول حتى الوتاب حتى الوتاب بعدين عند الله سبحانه قال على الله إيش يكتل له هذا الدم لكن في الدنيا لابد أن يكتل. طيب من حد القتر والآن على حد باب حد دمي. في الأمر رحمة مسكر إذا المسكر هو الذي ينشأ عنه السكر وهو اختلاط العقل كل شراء أسكر كثيره فقليله حرام وهو خب من أي شيء كان لقولي على صلاة الصلاة كل مسكر خمر وكل خمر حرام طيب الآن الفرق بين بين السكر وبين البش إلى بشر رح يجهزه الآخر إذا اتفقنا ويقفله دكان في نام الإنسان ما حد يتكلم ولا عزه يرسمور على مديها زمان وما حد رمشي له لكن الخمرة يا رصيف يا رب سذهبت إلى إلى مركز التفكير عند الإنسان الذي يسمى مركز التفكير وهو العقل وتنظمه جسد الصاحب ولذلك إذا الإنسان إذا سكر يهدر قد يفسو قد يطلق زوجته و قد يسب و يشت يا رصيف يا رب ممتاز الآن الخمرة حرام من أي شيء مصنعة ملذة تكون من العنة كما كان صلى النبي عليه وسلم والسلام الناس كانوا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم من, على من, من, على من العنة لا ما هو من العينات أي شيء كان أذكرنا حتى لو صرف حديث الآن مصنع كيميائيا أهم شيء اللي يسكر يصير هذا حرام ممتاز الكأس من هذا الخمرة تسكر لكن في جانب قمها بالاتفاق ما يسكر مع ذلك ما أثر كثيره في حرام قاعدة زي اللي يسر مثلا مئة ألف ريال حرام وليسر ريال برضو حرام ما في فرق ممتاز جدا طيب الآن هذه الخمرة يقول الشيخ ولا يباح شربها أي شرب الخمر أو ما يسكر أيوة لذلك هل يجوز إني أنا أشربها الليلة بعد صلاة العشاء؟ بقول والله أبغى أشرب خمر كذا مصفيه يوسف. قال من يجوز يشرب ولا لتداوي. حتى للتداوي يعني لو كان فيها دواء طبعا في حديث ذكر قشتال في فرناند قال ما جعل الله الأمة فيما حرم عليها زواج لها. إذن ما تدعوا بخمر؟ أبدا أبدا. ولا عفس إيش الفرق بين حالة العفوس وحالة الضرورة؟ حالة العفوس تخيلوا اللي جيت الآن من الطائف على جدا على الساعة اثناعش من ربع بيكافيه كون هندكتها اللي هذه جوز اللي أشربها ولا لا لأ إن اللي أنتظر أنا بعد ساعة وأشرب أو إنحلات وأشرب موريا طبعا لا أنتظر الساعة ناس حالة الضرورة إيش هي حالة الضرورة؟ حالة الضرورة لو قال أزمة مياه وما تجوزنا نشرب من جده بسبب أزمة المياه مر علينا ثلاثة أيام ندير ماء في جده الناس عطاشا كلهم نحن قادرين ندرج مثلا بسبب الزحام الآن على طرقات وكذا في هذه الحالة تجوز الحمر للضرورة تجوزنا للضرورة لكن في حالة الأمس العديدة لا تجوز الحمر إلا للدفع لقمة قصة بها شوفوا هذه الحالة اللي أقول عليها إلا للدفع لقمة قصة بها ولم يحضره غيره أي غير الخمر يعني أنا تخيل هذه في بريطانية مثلاً وعمال الآن أقصي بطعم المطاعم بعد أن أغفيت بلغنى أغفيت بلوب جنب موية مع حصات ما اللي قرورة خمرة أبرا ممت ما لقدر أتكلم ممكن أسهل هذه الحالة ضرورة خمية والضرورة طبيح الحضور وخافة الفن لأنه مصدر لأنه مصدر في هذه الحالة طيب كما الآن الحدث الخمرة حد شرب الخمر سبس يقول عليه الشيخ الآن يقول الآن وإذا شربه أي مسكر المسلم أيوة مختاراً أن عمل أقرأ بين الأقواس وإذا شرب أي شرب مسكر المسلم مختاراً يعني مش مكره ما هتحصل مسجد على على رأسه بدلوا أشرب خمرة لا كذا مثال جوجو بعشرات عشش بشرب خمرة عالماً أن كثيره يسكر فعليه الحبس ملون جلدة مع الرقيق إذا فرج على شرب الخمرة معروف ثمانين جبل على طول ولو كان رقيق عليه أربعين على طول في نفس الوقت يجيب أربعين يقول في في ال اللي بعده عليه أربعة أربعة أربعة كان أربعة ويعذر يعذر من وجد منه أربعة الخمر أو حاضر شربها أربعة أربعة هل يعذر؟ نعم يعني لو أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة من أربعة أربعة واحد أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة لكن ابو غيث واحد الخمر عشان نثبت قضيه الخمر نفترض نحط قرفه هل يجوز لي في هذه الحالة ان اجلب 70 جلده لا ما يجوز انتظر ليه ما يجوز لأني أنا ما شفته يعني لا في اقرار منه على انه هو شرب الخمره ولا في شهود على إنه يشرب الخمره هذا اجتهاد مني أنا ساقول لعله تمضمض ب... يعني تمضمض بها تمضمض بالخمره وراح في في في في خلفي ودخلت الى جوزي ففي هذه الحالة أنا أجد عشر جذام هذا كلام الشيخ آن يقول الآن إذا وجد من الإنسان أعزر من وجد به رائحة الخمر أو حظا شربها كيف حظا شربها في أنا وجدت الهيئة وطلبت على ناس يشربون خمرة معهم واحد الله يعطي الآثم يشرب خمرة بس هذا صحرى يجلس معهم يشربون حجارة ما رضى فيهم هم يشربون هو أمن يجلس معهم ممتاز جدا طبعا هذا شيء حرام عند السريعة الإسلامية يعني من كان من بالله وجل الآثم فلا يجلس أنا ما أجلس على الخمر فأنا أقول جات الهيئة مسكتهم طلباهم طالب مخمورين. وبيدي واحد منهم مو مخمور. انت ايش جالس تسمعه؟ ترى ففي هذه حالة تيجي كل واحد منهم ثمانين جلدة وهذا تيجي كم جلدة عشر جلدة فقط. لأن حاضر صوره كأنه على معطية. في اللي جالس كان في دعارة؟ قده ما يعمل دعارة. لكنه جالس معه. ففي هذه حالة تيجي عشر جلدة. طيب. فهذا كلام جميل جدا. طيب. كذا كمان خمس صور الآن. من قضية من قضية حدى مسك أرغب أدخل الآن على اللي هو التعذير التعذير الآن هذا هو باب واسع عندنا مجرد التعذير يا شباب ست أقوال عندنا أدخل الأقوال فيها سلام الخنابل الآن هذا اللي هو عشر جداول وأكثر الأقوال وردت عند التعذير القتل كما تفعل الدولة عندنا الآن لما هي تقتل اللي هو مهربين من خضوعات هذول يدخلون وغيره هذا حكم اجتهادي ما هو عند خطة الإسلام على أن يُقتل اشتهادي اشتهاد بالباب التعذيب عشان يغدر بالعقوبة عشان يخافون ما عاد يدخلون الخضوعات إلى داخل المملكة لأ كبيرة جدا فالقاضي ما هيعذل واحد فرق ريال واحد رجال واحد زي واحد يدخل بروتين تاني كي بثلاثة كيلو للمملكة العربية السعودية هذا يقتل للمجندات عظيمة وهذا بطبيعته لجندتين ثلاثة لأنه مكتبتة بسيطة أيها إيش يعني أنا ما هذا جوا في مفيش بالخارج بس أجل ذيل التعذيب باب التعذيب طيب طيب إيش بالشكل آن يبول هو لغة المنع في باب التعذيب. ومنه التعزيز بمعنى المصلح لأنه يمنع المعادي من الإذاع واستصلاح التعزيز لأنه يمنع مما لا يستيعل أشياء ما يجنس عليها فأنت تبغى تمنعه عنها ويكون على طريق التعذيب والتعزيز واجب في كل معصية إذا هي معصية لا حد فيها ما فيها مئة جلدة ولا ثمانين جلدة أيوة ولا كفارة الكفار اللي تنتون الكفار مثل كفار القتل كفار الجماع في كفته رمضان ليس تفاع لا حد في كمباشرة دون الفرج يعني رجل أجندي أقد إمرأة أجندي وباشرة دون الفرج الفرج دون الفرج هل في هذه الحالة يعني يعني لد 100 جلد جلدة أو إذا كان محطن نرجم نعم دون الفرج هل فيها 10 جلدة تعثيراً وكسرقة لا قطع فيها لكون المسروق دون النفاق النفاق كم عندي؟ ثلاث دراهم أربع دينار في في في السرقة هذا مثلًا سرق دينار واحد دينار عفوًا مو دينار درهم درهم وأثنان دراهم أربع دينار سرق له درهم واحد ما يعتبر هذا مصاٍر أو غير محرف اللي قال مية ألف ريال موجود على الرصيد في شنطة أخذ الشنطة فتح الرصيد مية ألف ريال هل سرق الشنطة من مكان محرف لا إذا في هذه الحالة ما نعتبر هذه سرقة فلذلك ما نعتبر إنه عليه إيش ما عليه في هذه الحالة هذا الخط ثاني عز رب عشر جلدات طيب ممتاز قال وكجناية لا قود فيها لصف عين ووقف. واحد ضرب واحد كف عقوبة تكون عندها لاب التعذير عشر والوقت والوكس وقت وكأتيان المرأة المرأة الاستحاب والقصف بغير الزنا يعني ايش يعني زي ما بلاك يشرح مزهر إرادات غير ما يقول للاحظة زي ثانية تلبيا سيسو أحمر لا تبتطع في الشارع هذه دمجت عليه شاهدين فقط أن هذه الكلمات يضرب فيها عشرة جلدات يجلس فيها عشرة عشرة جلدات طيب هذه هي يعني يعني يعني تقريبا ملامح عن حد عن عن لابس بس أبغى أذكركم الآن في العشر الجلدات عند الحنادلة قال ولا يزداد شفط بين الأقواس بعد خطرين أو ثلاثة ولا يزداد في التعزيز بعد عشر جلدات دي حديد أبي أبي أبي بورجا لا يجد أحد فوق عشر أصوات إلا بحدد حدود الله تعرف طبعا في حالات عند الحنادلة ثلاثة فيها أكثر من عشر جلدات زي ما قال لكن الآن هتعدها أنا يعني ما هقدر يعني أشرحها عشان لا تروح لي محاضرة وأنا ما في سبعة أنا ما ختمت في سبعة أمرين تعرف طيب تعود على بعض القبعة في بعض باب القبعة شكرا ذات القطعة السرقة يقول هو أخذ المال على وجه الاختصاء من مالكه أو نائبه طبعاً إذا تأخذ المال الفيد على وجه الاختصائي يعني هذا المال عنك هذا الإنسان صاحب المال تأخذ منه أو من النائب من وكيله مثلاً يقول إذا أخذ المكلف الملتزم المكلف المالب العاقل الملتزم هذا في الملتزم لإحكام السماء شوف لما يقولك المتزم على طول يذكرني دائما بالملتزم بالأحكام السماء. أنا لقيت أن المتزم بالأحكام السماء اليهودي والمصراني والمسلم في قضية الزنا موجودة. لكن في حتى القصر. والله ما أعرف أنا. أنا عندي المسلمين عندي عند أحد القصر لكن عند اليهود والمصري ما أدري تعرفكم ده موجود ولا لا. حتى الشيخ ابن عثامين والصوّزان ما علقوا على هذا الحكم عند اليهود والمصري. لجي هنا في الشركة لك الملتزم أعمال ركض عن كلمة المتزم. المتزم يعني المتزم بالأحكام السماء. مش لما كان أو دنيا عجيب. يعني الآج منك عبدالي سعودية الآن لو أنا شركت من مقراني سقطع يدي ولو أنا شركت مني مالي سقطع يدي جميل جدا معنى أنه عند اليهود من نصارى عندهم قضية السرقة فيها قطع اليد بخلاف الحربي أو المستامل طبعاً الحربي دائماً يقول الشيخ من عثمين يقول أنه اليهود في فلسطين هدوا أهل الحق هدوا سرقت مالهم بالمسجار عادي ما فيش فرق طيب يقول يشرك نصاب من حرز مثله الن ثلاثة دراهم أو ربع دينار عندنا في السرية من حز الخز ليلا بتحط الفلوس المئة تايلرية في الصندوق عندك سلطة وبتفصل عليها من مال معصوم مال معصوم اللي هو محترم الدم زي ما سيد عشان خرج الحربي هو قالك بإخلاق الحربي إنه مال الحرب حلال يعني لو رحت في فلسطين ولقيت لك يورو دينار ولقيت مع مئة عشر دولار وبديت تأخذه كهدية هدية ممتاز لا شوفها له فيه لا شوفها تراه فيه عشان خارج لك الأب والأم لو اخذوا من مالك في الليل و كم انت داري انت و لا شبهة اذا للأول او شبهة في المال على وجه الاختفاء قطعة لقوله تعالى واستارق واستارقة فاططعوا ايديهما ولحديث عائشة رضي الله عنها تقطع اليد في رمع دينار فصاعدا ممتاز جدا رمع دينار فصاعدا تقطع اليد هذا النصار الآن فلا تطع على منتحد من هو المنتحد اذا هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة يعرفون لو قلنا غزو العراق للكويت الكويت، أخذ بعض العراقيين بعض الحاجات من الكويت. هذول مسلمين هذول مسلمين. هل يجوز إن في هذه الحالة أقطع يده؟ قال لا. أخذتها على وجه غني. ممكن حرام. إيه ما الحرام؟ ما المسلم كسره حرام ما يجوز. في شيء كأنه نهيبة. يعني جهارا جهارا عم ما يأخذ. ما عم يأخذ على وجه خفي. يقول ولا مختلف. من هو المختلف؟ قال وهو الذي يخطط الشيء ويمر به اشي عن هذا الكلام تخيل لو انا حافظ جوالي على مكتبي واشرح محاضرة للطلاب وبعد ما تحت المحاضرة قال الطلاب يتكلمون معايا وبعدين جاء عمل نظاغة رفل الجوال من فوق الماصة وانا اشرح او من فوق المكتب وانا اشرح وانا الشرح والان في فوضى مع الطلاب اذا هو جوالي ما احسنته هذا يسمى الآن سارق لا يسمى مختلف عنده قدرة في يسحب الشيء دون انت رأى انت المعناة ما اخره من الحرب ما اقضر مجالي انا اعرف ان الحرب حق الدوال الجيء جيب الثوق اخذ من فوق المعصب او من فوق الطاولة ما علي قصب ولا على غاصب من هو الغاصب الغاصب اللي يجيني وانا معايا 100000 ريال مثلا تحقها في يدي في فيجي حط ان شدت عراسك ويقول اعطيني 100000 ريال ولا والله لا بس له. هذا سمى اخذ غاصب اخذ هم لي ولا في خائن وديعة من خائن خائ واحد خليت عنده سبيكة ذهب لما جيت رايح المدينة المنورة وتخليها عندك عشان الأرضية عالية لما خليتها عنده وجيت من المدينة المنورة لما خلت عندي هذا ما عليه إيش أنا هذا مو سارع أو عارية عارية إيش العارية العارية جيت واحد من سيرافيس يقول لك إفلان البشت اللي عندك الله يسعدك اللي أنت اشتريته بخمس آلاف ريال ممكن تعطيني هوا حضور بمناسبة وربنا لك هو ممكن فبتلاحظ فأعطيه هوا عالية يأخذه أجيله بعد جامع البرسلة بيشتري لأخذ كورونا بمحطة تنشي. هذا صن جاحد عالية هذا ما عليه فقط الآن رت يزودي على جاحد العالية وحطولي عليه أي غيره أو عالية أو غيرها لأن ذلك ليس بالشرقه لكن الأصح إن جاحد الع الع هذا يقطع إن بلغت مصابا يقطع إن بلغت مصابا ممتاز هذا معناته عند الحنادلة إن جاحد العارية يقطع إن برضه معناته في روايتين في العريه هذه عند الـ عند الـ آآ آآ عند الحنابلة الرأي الأول إنها ما فيها قط والرأي الثاني وهو الأصح إن فيها القط إذا الآن ما في قط على على متهد ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن ويعني في في هذه وجدنا فيها قولين أو فيها قولان القول الثاني هو الأصح إن فيه القط بعد إشج قال قال ويقطع ضرار من ضرار الترار في اللغة العربية وعند الخنابلة قال هو الذي يبط الجيب ماذا يعني يبط الجيد؟ يعني الإنسان يكون الكمر في الحرم يطوف في الكعبة فيجي حرامي مع موس ويفتح الكمر بالموس يطيح تطيح الفلوس يأخذها من الكمر من جوه يطيح الفلوس من الكمر هذه على الأرض ويأخذ الفلوس من الأرض يقول ويبطع الترار وهو الذي يبط الجيب يعني شق الجيد أو بيره ويأخذ منه أو بعد شقوقه يعني يخلي فلوس تسقط في الارض اللي تخرجها من الكبر انا اخذتها من الارض الببلغ الصابر لانها مسرقه من مال المحرس من مخرج الفلوس هذه من مال المحرس اذا قال لك انا خصيت الصندوق طلع لك فلوس بالقطق بطريقه خاصه عن طريق النص عارف كويس هذا الكلام طيب ممتاز يلا الان يجيب ويشترك للقطق في الشركه شروط تمشيوا صفه جنبها ستة ستة شروط للقطق السالفه ابا ضر عليها شرط شرط يعني كذا شوفوا واحد اللي يكون مصروف مال محترما اكتبوا عليه جوال يتكلم عن مال المحترم عشان يجي لك الكامره والخنزير والكلام ذا قلت لك مال المحترم اكتب عليه جوال ين جوال لو واحد صار جوال الشرط الثاني قال ما اشار يجي بكوني والشرط ايضا ان يكون مال مسروق لصالح كبل اللي صار عندنا في السرقة قال لك ثلاثة دراهم شوف قال قرشين او ربع دينار هذول اللي صار هذا هذول بايامكم 3 دراهم او ربع دينار عارفين كم تصيرها الشيخ عبد الله الطيارة وجه درهم الذي عليه استرات الاستلام وجه درهم الذي على استرات الاستلام الذهب طبعا من الفضة والدينار من الذهب فوجه درهم الذي على استرات الاستلام من الفضة يساوي 2.3 من الفضة حقتنا حتى السعودية الآن لأن أقولنا سالوا اثنين وسبعين حبة شعير الجرام وزنوا اثنين وسبعين حبة شعير تلقوا وزن جرام معارف الثلاثة جرام هذه هذا طلع ستة فاصلة تسعة اللي هي ثلاثة جرام قطع ستة فاصلة تسعة شو ساعة الجرام اللي ذه عندنا الآن تقريبا هذا هو النصاب النصاب السرقة في في في في, في, في في في في الأموال يعني كم فلوس السعودية كان في النهاية يكون بهذه الطريقة طيب الشق الثالث قط عن يخرج منه الحلب إيش هو الحلب جاء يخرج من الحلب فإن سرطوا من غير حرزي كما نوجد دبابا مفتوحنا خرزا مكتوفا فلا وحذ او أو المال من عاد حفظه فيه يعني بس على السؤال الفلوس البيئة ريال التي تحفظها في الصندوق ما عمرنا حطينا المئة ألف ألف ترابيسة في البيت والمشلح الفافر تبعنا الثاني هنزو هنزو في الدولار حق الملاقس والساعة حاجة اليد ثاني هنز رافي يد والجوار في الجيب حق الثوق والجلم الفاق تين حرفه جاء السواب الأعلى وهذا الكبد موجود في طرف الصوب لما نضع الكبد بالطريقة دي كل شيء الشباب له حرف حتى السطح الآن اللي عندنا أبسط على السطح هذا الجوارب اللي الإيجاب تين حرفه وهي واقفة على البحر كذا أو على الشاطئ حرفه لما تربط على طرف المنشا إذا ربطت على طرف المنشا واحد فركها والبعض هذا يكبر خممس حرفها من إيش من الحرف طيب إيش مندي معروف ما هنا قال أتعذاري كذا أربعة خمسة صور قال وحرز البقر وحرز البقر وقدور البقر لا البقر اللي هي الزيت أو الصوديوم أو الصوديوم كذا وقدور البقر لا ونحوه كقدور وخزف وراء الشرائش هذه من الأحراز اللي ذكرها إيش معنى الشرائش قال ما يعمل من خزف ونحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره يعني ايش؟ يعني كنا على سبيل المثال حيننا إذا جينا وأردنا الأذار نقفل الآن دكاننا وسكر دكان بطريقة هذه. طيب زمان ما كان عنده شيء سكر دكان به. فايش يسوي؟ يسوي هذه الخشب اللي هو يسويها مثلا طول في عرض ويربط عليها بالحبال وحطه على وش الدكان. هذا تسمى الآن الشرائح كأنه قفل الدكان عليها بهذه الطريقة. طيب. هذه الماء أحراز مكان الشيخ في هذا المكان. شفوا الشرط الرابع قال تنتفش تنتفي أن تنتفش بها بطلهم. زي تقتل الأب والأم من المال الابن. ما في قط في هذه الحالة. ما في قط في هذه الحالة. ليش؟ لان الاب والام يعني أنت وما رأيت قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. من شروط السرقة كذلك؟ قال شروط السرقة. شروط السرقة. الشرط الخامس. أي عندنا أمر في الإسلام كجريمة ما تثبت تثبت إما بإقرار أو بشهادة فالآن نبدأ نرى كم شهادة يحتاج في السرقة قال ولا يُطبع إلا بشهادة عدلي أو بإقرار السرق مرتين يعني قلت لكم في زينة أربع إقرارات بينما في السرقة عن كم يقرار؟ إقرارين إذن احتاج شهادة عدلين أو بإقرار السرق مرتين طيب آخر شرط مسروط السرقة قال أن المطالب المسروط منه السرق لماله هذا يدل على إن يدل على إنه جزء من السرقة الحق فيها لله الحق فيها يعني لله وجزء الثاني للإنسان يعني للإنسان له ماله واللّه نتوقع ااا نتوقع يديه رضي في إذا بلغت إيش إذا بلغت الغاضي لذلك ذاك الصحابة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا سرق من ذا حجي فقال النبي صلى الله يلوا القطع القف قال يا رسول الله لا أنا ما قف التقر أب سددت بس لقيه لا مرة ثانية. قال فهل لا قبل أن تعطيني ذي ماذا مرجيز عندي؟ الآن أنا أودلك هو رجاء حجف ونطلبني الآن بعالي. قال يا رسول الله طبعا عطيله وهدية. قال القطعة القطع. قال يا رسول الله يوم تبرتين درهم أبيع ثلاثين درهم عليه. قال القطعة القطع. فهل لا قبل أن تعطيني ذي؟ فعل. أودله الرجاء وقطعنا فجات عيسى النبي صلى الله هذا الرجول. إذا لن يبدأ الحاكم في قضية المطالبة بمالك إلا إذا انتطالبت كإنسان قلت والله بالله طرق مني يا كذا كذا كذا من بيتي والله أعطيت العافية شفاً برجعان فيبدأ بقاضي يضحط عنه إذا وجدوا يعد لك المال بسروق ويقفع يد يقفع يد يبدأ طيب كلام جميل كلام جدا جميل فضل الله تعالوا الآن على ذات الطاع طريق ذات الطاع طريق من هم في الطاعة الطريق؟ ألم يذكروا زمان الجرول اللي كانوا بين الجدة والمدينة النورة في الطاعة الطريق وبين الطريق الطاعة الطريق يخذون الناس أخرى لهم ماشيين فينزلون عليهم يضربونهم ويخذون أموارهم ويذكرونهم وكذا أرجم أنه الناس جالسين في مناطق مطفعة يهجمون على القوافل. طيب هل في الطاعة الطريق متعلقين بالبر فقط لذلك؟ لا لقد قلت بالله شاكينا يقول كلام عجيب يقول وهم الذين يتعرضون للناس بالسلاح ولو عصى أو حجر في الصحراء زي ما قلنا لكم بين الجدة والمدينة منورة وبين الطائف والرياض أول بنيان عجيب حتى في داخل جدة رقصت لي يا شباب 5.000 ريال من مكينة الصراح وأنا خارج قال لي 5 شباب جمعوا علي وصالوا يسحبوا مني 5.000 جهارا نهارا إذا مو تسرقة هذه هذه هي أمر آخر جهارا نهارا معتها زيقب على مع الطريق فلو بتقتهم الدولة الآن بعد ما أخذوا مني خمسة ثلاثة ريال يصير الحكم لي حكم السرقة في السرقة تقطع ليزال هنا لا في حكم المعارضة أقول لكم عليها طيب أو بحث ذا راطل حديان الصومال ذلك اللي كل لكل مجال سفينة فيها بترول وتغفوها على الجنب طيب صبونهم المال المحترم المال المحترم يطلقهم علي زين جوال مو الخمة والخنزير مجاثرة لا شيء طيب ممتاز يلا أكتبوا دلواجه بأيام كم حسكوا اللي للسياس أكسب كده وإذا قتل فاقد فاقد يقتل إذا قتل فاقد فاقد الطريق يقتل وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويسلب وإذا أخذ المال فقط وإذا أخذ المال فقط تقع يده ورجله من خلاف في آن واحد. وإذا أخفى السبيل ينفى من الأرض. إذا كذب سرعة إذا قتل يقتل وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلق وإذا أخذ المال المال فقط تقع يده ورجله من خلاف في آن واحد وإذا أخفى السبيل ينفى من الأرض. طيب. يعني لو قاطع طريق ما أخذ من الناس الأمواء بس قتلهم فأنت فيها نقتل طيب قتل الناس وأخذ المال نقتله وبعدين نصلبه نحطه على على عمود كي ذلك أجام الناس الدولة في فترة من فترات صلبت ناس لمدة ساعتين زي كده هجموا على ناس وقتلواهم وأخذوا منهم كذا وعلقتهم على زي الشيرة أو زي الرافعة يا شباب أنا شوفتها بعيني تتفزيزيون في اليوتيوب علقتهم من كي سلسلات أربع الفات يقتل ويصلت طيب إذا أخذ المال فقط يعني بس قلنا أخذ المال منه منهم خلا ميجون نجيب ونقفع يد الجميل الكفة اليمي من المسطل الكفة والقدم الشمال في آمن واحد شوف هذا ثلاثة من السلقة في كفاعة السلقة أيضا الممتاز وإذا أخاف السلقة لا هو لا يقتل ناس ولا يبقى أموال بس تحب خوف الناس تحب بكذا يجب عليهم كوفهم خلا بيجرونه مثلا هذا يمدفع من الأرض فإذا تارفي جدا يخوفهم من خليهم بخلص يروحون المدينة، وإذا خارج المدينة يخوفهم من خليهم الرياض، الرياض إلى تبوك، أن يزوبوا، إلى أن إلا أن يزوبوا هذا القطاع. طيب ممتاز هذا الكلام ممتاز. طيب عندك القطاع كلام جديد هو؟ في قطاع طريق، في قطاع طريق ذكر الشيخ روايات الأيامكم في الدنيا والآخرة، يعني والله لو بشيتوا معايا، طبعا ايش الآية حجق قطاع الطريق عشان بس يعني نحاول كل حكم نجيبه ذليل إذا بتفهمه. قول تعالى شو تلا سبعين روايات الأيامكم في الدنيا والآخرة كذا؟ تدخل عشرة أسطر. قول تعالى إنا ما جزع الذين حاربون الله ورسوله إسعون في الأرض فسادا أي يقتلون أو يسلبوا أو تقطع عيدهم وصلهم بالخلاف أو ينفون الأرض قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وسربوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يسربوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطع أيديهم وجرهم من خلاف وإذا خاف السبيل ولم يأخذوا مالا نفروا من الأرض هذا تفسير من عباس للآية زي ما ذكرهم يعني ما هي من إعتراض العباس في فرض بس أنا هي من نتعمد الأحكام وهذا الدليل عليها إيش في شيء جديد قال الشيخ هنا تبعا لقطاعة طريف في عنوان فطر الشيخ له عنوان بارز بس ما أبرز العنوان حقيقةً الموجو شوفوا بعده سطورين بعد, بعد الآية هذه اللي تكذوت أربعة خمسة سطور قالوا منصالة على نفسي أو حرمتهم أو منصيلة على نفسي وحرمته هذا اسم كتاب الصائل ما معنى الصائل يا إخواني الصائل بمعنى المعتدل الصائل بمعنى المعتدل يعني تخيلوا أنا كنت جالس على البحر كذا في عندنا في في الكنش فوجئت انه مثلا سنة من اخلاف الشباب يجوا يعتدون علي فرأت فيهم لهم انا ما أعجبهم ماذا تريدهم مني؟ قالوا والله حين جاي الغارة ما أعطينا نغان فحاولت اذكرهم بالله ذكرتهم انه انا مسلم وانت مسلمين فلا يجوز يعني يعني يعني اتقل مسلمان بسيطيهما وذكرتهم وكذا لا في الأهل إلا مضارب ممتاز جدا الآن هذا لو اعتدوا عليا أو اعتدوا على أهلي أو اعتدوا على مالي شوف كل يعتدون على الإنسان أو على أهله أو على ماله من حق الإنسان هذا إنه يبدأ إيش يقاوم أو شيء يذكرهم بالله سريعا ما ما ربط الأمور يحاول يحدثهم مشاجرة أو يحاول يحدثهم بحاجة بحاجة حاجة خفيفة مكاسبهم يروبو يقاوم ما يديه من حقه هذا الوقت شرعا عن إنه يقتلهم. يسير الأمر في هذا في هذا في في هذه القضية عليهم هذا يعني لا كصار ولا ذي ولا كصار لا كصار ولا ذي ولا كصار بس أحتاج في هذه الحالة يكون معي تلين شجور الشباب يعني لو كان معي تلين شجور الشباب على هذا الموضوع يصير أنا قدامه ذي ولا كمري لكن للأسف لما كان معي شجور شباب للأسف وذمارة قضية وقراطع في في الجريدة سمع إي يعني رجال اعتدي عليه يا رقيف ربي هو رايح مسافر من الرياض للقسيم وبعدين مع أهله وصدق عليهم رجال وكذا وكذا وكذا, وكذا وكان بيأخذه على الحريم فنزل القلب هذا ودفع منه قتل الرجال للأسف تلبسته الجريم وحكم عليه بالقصاص وما نفَق فقدي الله تعالى إلا بعد ما ربي أول ولد اللي هو الجاني بديه مهديه حديثنا العزيز اللي هو راميت ألف ريال لا بالاستودع العربية ملايين وثمانمائة ألف فعاتك والولد هذا وإيش لا طب هو يدافع عن أمر ما عندك شهود على هذا القضية ما عندك شهود على هذه على هذه القضية ممتاز جدا إذا هذا المكتاب الصائب وهذا اللي قال عليه الشيخ الآن يقول ما قال على نفسه أفرمته فأمّه وابنّه وأخته وزوجته أو ماري آدمي أو بني ما فله أي من عليه على الإنكار الدفع عن ذلك بالأسهل بأسهل ما يغرب على ظنه دفعه به يعني بالجار بذا فإذا دفع بالأسهل حرم عليه الأصعب لعظم الحاجة إليه فإلا من اندفع الصائب إلا بالقتل فله أي للمصطور عليه ذلك أي قتل الصائب ولا ضمان عليه ممتاز لأنه قتله الدفع شذر ممتاز كذا؟ ممتاز طيب الآن لو إن كتبت أنا وأنا ذات عن نفسي أو عن أهلي أو عن مالي شبشوا كل الشيخ الآن وإن قتل مصور عليه فهو شهيد لكوجه عليه الصلاة والسلام من أريد ماله بنيه لحقه فقط فقط القتل فهو شهيد الحديث صلى الله عليه وسلم عند السبيدي وحسن هذا الحديث حسن صحيح معناته إن شاء الله تعالى الإنسان إذا دافع عن أهله يعني هذا الرجال الله عقده بذليار ٥٠٠٠٠ ريال لو هو رقيق صاص يروح شهيد عند الله سبحانه وتعالى لأنه دافع, دافع عن أهله ونقول من دافع عن ماله أو عرضه فهو ما هو شهيد عند الله تعالى في حال النقص. طيب، هذا المقدمة اللي قلت لكم هي لأن في بعض الأحيان تيجي أنا مشي أنت أتخيل إذا إن كنت على البحر ما حد يجي يعتدي عليه قبل أتاعه، ولو كنت مسافر ضارب تيجي الأمور صناعة. بعض الأحيان الحاج ال اللي تيجي عندنا في حياتنا حقيقة إنه ييجي حرامي البيت. تفاجأ تسمع لك صوت صاحب في الصالة تندو تدور تلاقي رجال الآن في الصالة ومعاه له وكذا ولا ما يعتدي عليه. حرامي. إيش الحكم في دفع الحرامي هذه نبغى نشوف ممكن شوفوا الآن شوفوا معي الله يشد إياكم بين الأقوات يقولوا من دخل منزلا متلصفا ومن دخل منزلا متلصفا فحكمه ومن دخل منزلا متلصفا في حكمه كذلك أن يدفعه بالأسهل فالأسهل فإن أمره بالخروج فخرج لم يضره وإلا فله ضربه بالأسهل لأسهل ما ينذكر منه فإن خرج بالأسوال يضربه بالحديد إلى هذا الحد معناته الحرام إذا دخل بأتنا يعتبر حكمه حكم إيش حكم الصائد فنبدأ مع هذا الأسهل بالأسهل أتكثر بالله وأتكثر أنه هذا ما المسلم خرج خرج ما خرج إيش حلثوا في هذه الحالة في هذه الحالة نتعب بالأقوى حتى لو كانت تبطر على هذا نفتر لكن قلت لكم لو قتل الله يجيك شر وما عندي ثنين شهود حرج ينصار لا بجبوا عندي شهود على ذلك. لذلك حاول تدفع بأسهل لعد يخرج جفوكري مشار. يخرج جفوكري إيش؟ يخرج جفوكري مشار. ممتاز. طيب. فجأة أخذت ملامح برضه من قطاع الطريق وعطلت من ملامح من كتاب الصفاء ليجد الآن الكتاب أهل البري. أهل البري هذول عندنا. ممكن تتجنبهم اللي تقول عليهم الدولة عندنا الفئة الضالة الفئة الضالة. يسمون في الفقه الفخر الإسلامي ليه؟ يسمون في الفقه الإسلامي بقضية أهل البري. طيب هذول أهل البر يا شباب يقول الشيخ عليهم أهل الجو والظل عن الحق إذا فرج قوم لهم شوكا شوك هو منع اكتب على الشوكا السلاح والمنع القوة شوكا سلاح عندهم ومنع قوة بفتح النور جمع مانع كفسقة وكفرة وبسكونها بمعنى اجتماعيا معهم على ما بتقويل السائل بعد خرجوا على الامام امام المسلمين جماعه من المسلمين ايوه وكان لهم سلاح وعندهم منعه مثلا مثلا 1000 ألف رجال 2000 رجال والله عدد مو سهل 2000 رجال وجون معهم سلاح أيوة، وعلى وعدد البلاد بتقول لسعد يعني عندهم امور لم مسوينا خطأ على الامام أيوة، فيها تأويل سائد ولو لم يكن فيهم مطاع ما فيهم مطاع يعني كيف يعني ما فيهم امير ما فيهم امير كلهم مع بعض ايش جروب واحد قال فهم بغاء الظلمة يا, يا ربي يعني حتى ومعهم تأويل سائب فهم بغاء ظلمة فإن كانوا جمعا يسيرا عدد قليل ما يتجاوز في حدود العشرة لا شركة لهم ما معهم سلاح وما معهم قوة أيوة لا شركة لهم أو لم يخرجوا بتأويل, ما عندهم بتأويل بس يحبثوا تصوره في قناة الجزيرة وقناة العربية أو نمع إيش إنه جمعت كذا أو خرجوا بتأويل غير سائب لما سألهم إيش بقذع لين من الكلام قالوا كلام اي ما عنده كلام ما عندهم كلام سائد يعني فقواقعه إذا سبحان الله العظيم كلا مساعتين اللي تخرج على دينام سواء كان لهم تأويل سائر أو كان بأنهم تأويل سائر عند فقهاء مرفوضا بالفئتين الفئة الاولى اللي ما عندهم تأويل سائد نسميهم بغا والفئة الثانية اللي ما عندهم تأويل سائد نسميهم فقواقعه ممتاز جدا. طيب كان معناه في الشيخ الشخَر آني لمنح لمنح معين إنه أهل بعض هذه الفئة يعني غير غير مطلوبة في سقهة إسلامي ولذلك الله يقول سبحانه وتعالى وإن طائفة ثانية من المؤمنين أقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهم على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى سئل أمرنا جميل جدا. الآن أختم بأخر آخر ما عندي بع حكم النقص بع حكم النقص <تصفيق> طيب شوفوا هذا حفظ المرتبت يقول المرتبت هو آآ يعني ااا نقول آآ الرجع الرجول والمرتبت الراضي خالد تعالى ولا ترتزجوا على أذبالكم ولا تشتزو على أذبالكم باستراحة الذي يكفر بعد يفسر بعد إسلامه يا رقيف يا ربي يعني واحد سعودي عندنا الان مسلم قال إخوان أنا رقيف يهودي ولا صليامي يا رقيف يا ربي يعني طبعا طبعا مخطئ ما مكره لأن عماد بن ياسر رضي الله عنه ما أكلش كفى وأنزل الله سبحانه قال إله الحقي وقلبه طنّ بالإيمان قال ولا هو مميز لا ولدي يومه سبع سنوات قال يبوي أنا والله أنا شوفت قنوات كثيرة وسمعت في اليوتيوب حاجات كثيرة أنا ما أظن إسلام أنا شوفت أبغى خليفة يهودية ومصرانية حاول أطلع من الإسلام أقول كيف تخرج عن الدين الإسلامي فيه الجنة وفي كذا قلت ما صار مصيري يهود ولا مصري يقبل منه إنه الآن هو يهودي أو مصري لكن لن أعامل معاملة قوية كحكم مرتزق إلى بعد 15 سنة إلى بعد خمستاعش سنة صحيح أو هادرا يا رقيب واحد يبدأ سيري دائما يعني بكلمات دينية أه. حجاب المرأة المسلمة أه. النحية الثوب القصير أيوة بنقص أو اعتقاد أو شرط أو فعل أيوة فمن أشرق بالله تعالى أشرق قال مع الله شريك كفر دفوره تعالى إن الله لا يشرك به أو جحد ربودية الله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الراعي أو جحد وحدانية وإن الله واحد لا شريك له أو جحد صفر نفساته كالحياة والعلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولد أو جحد بعض الكتب أنا عارف الكتب المنزلة بالاجتماع لمنعندها خمسة هي التوراة والإنجيل والقرآن والصدور وصحف إبراهيم هذه خمسة كتب اللي أعرفها النزلة في كتب أقرب والله ما أن تبكر هذه كتب أقرب عندنا فقط فالتوراة لا ما نزل للسماء كون يقول التوراة نزل للسماء لكن يوم محمد هذا صحيح. لكن أقول التوراة ما نزل للسماء هذا ما صحيح أو جحد بعض الرسل أيوة. إذا جحد بعض الرسل وقال والله لا أؤمن كل الأنبياء والرسل إلا مثلا عيسى عليه السلام يا رضيك هذا السرعة المتد أو سب الله تعالى يا رسيح يظه الله المغلول للمقارة اليهود أو سب رسول من رسل الله سبّ أي أحد من الرسل والأنبياء أو زعم من فقط كفر فقط كفر الآن أبغى أقول أن هذه الأمور كلها تؤدي بالإنسان للكفر تؤدي بالإنسان للكفر وممكن بعد كده يرجع للإسلام يعني لو احد قال مثلا على سبيل المثال انا ما امني من عيسى رسول من رسول الله او نبي من انبياء الله فقل ان انت مكتب؟ يقول فجيت على سبيل المثال واسبت الم بالقرآن والسنة فأنت بعدين بعد شهر شهرين قل يكيب تريم انا ابو ارجع لدين الاسلام الله كذا اخطأت سبحان الله إلا عيسى نبي من انبياء الله ورسول من رسول الله اقول الله يبقى فيه. يلا الآن قل اشهد ان لا اله إذا الله؟ ايوه واشهد ان محمد رسول الله أيوة. وأدنى عيسى نبي الله مرسول ممتاز جدا يعني قرب ال اللي هو إيش اللي كفر على وعلى سبيل الإعفاء وإلى هذه الأمور يقبل الإنسان التدعى الإسلام المصرانية يرجع للإسلام التدعى إلى اليهودية يرجع للإسلام عادي لكن في حالات عندنا لو الإنسان التب فيها ما تقبل طغته ويقتل على طول من هو يلا عدولي كذا في حدود الله يسجدكم تقريبا حدود ااا ثمانية عشر سطر ثمانية عشر يقول ولا تقبل ولا تقبل في الدنيا ثوبت من سب الله تعالى لا تقبل في الدنيا ثوبت من سب الله تعالى عطيل يا, يا ربي مثل ما يقولنا قال تليق جد الله مغلولة أو سب رسول من رسل الله مثل ما قالوا عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام الساحر وشاعر والمجذوم سب الخير أن تنقشه ولا تقبل ما تكرر في الثفف يعني يسوب يرتد ولا توبت زندق مهو زندقه هو المنافق الذي يظهر الإسلاب في الكفر بل يقتل بكل حال لأن هذه الأشياء سترعى على عقيدته وقل لك مضالاته بالإسلاب ممتازة هذه الحد أوقيت طيب يا إخوان يعني الله صور رحيم أردو ليه لكن هذه الأمور كبيرة تطاول على حاجات أكبر من اللازم يرح عند الله تعالى إن الله أفضل وأفضل أهم شيء في الدنيا هذا جل على أساس قوي جدا، فلابد بد من حفظه، وبعد النقص، الله العظيم يقول سببته في الآخرة، أمثلة لي لا بد من, من من من من من في هذه في هذه الحالات الثلاثة والثانية. تمام كذا؟ قل. يشفيني هذا الحد الله يذكره بالخير في الدنيا والآخرة، بس قبل أن تسير قم في حاجة. هل تحبون سوين الدروب للمادة ولا ما تحبون؟ يعني هل تحبون ينشئ جروب اسم واحد من الشباب؟ إيش الخال؟ في أنا أنا مين حصل أحد الجروب؟ مين شاهد نفس المضاعف؟ ولا نعرف موجودة ولا لا؟ عندكم الجروب طيب إذا في جروب أضيفوني في أنا الله يشف الأيام وكل الشباب عشان لو أحد راسلني من الأخوات قالت يا دكتور كيف يسوي؟ إيشي أنا أنا أعطيكم رقم إيش الخال؟ الثاني خدمي خاطر صح؟ إذا كنت في البرود ااا أدخلوا معاكم الله يسعد إياكم كويس فقط إلى أن تبدأ اختبارات وأخرج من جديد أمر لك تعالي. ما شكر بس أنا إذا واحد راسلني من الشباب ممكن أضيف لي معاكم وكذا سأقدر إيش أقدر أضيفه أمراً طيب الله يسعدكم جميعا أظن الرجل موجود عندكم طبعا الشيخ خالد جاء في وما أحتاج أكتب لكم الشيخ عبد الرحمن يقول موجود ومتقدركم سؤال هدية شيخ خالد إن شاء الله يمكنكم سؤاله بصحة أمر الله تعالى الله يشهدكم في الدنيا والآخرة ركسوا على المحاضرات الستة هذه بأمر الله تعالى تكون النتيجة 100% أمر الله تعالى طيب أراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته